وَهُوَ الذي مَرَجَ البَحرَيينِهَا عَذُّ فُراتُ وَآذاَا مِْحُن أُجَاجُ وَجَعل بَنهُ مَا بَر الذَّخَو وَحَيرَم مَحورَ وَهُوََّذ خَلَقَ مِن المَ إذَشَرَم فَجَعَلَهُ نَسَبَ وَصِحرَاء 118. وكان ربك قديرا 119. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا 110. وما أرسلناك إلا مبشرا 117. ونحألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 118. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا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 إِنَّ ذَلِكَ كَانَ وَرَاءَ مَا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا